الحمد لله رب العمين الصلاة والسلام على من لنبيه وعلى التابعين نره بحسان الى يوم الدين اما بعد توقفنا عند باب الخاص قال الشيخ رحمه الله تعريفه الخاص لغة ضد العام لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد احنا قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا, بلا حصر هنا قلنا اللفظ الدال على محصور مهما كفر يعني مليون رجل ده كتيره لكن برضو ده ايه ده خاص لانه محصور بعدد معايا هذا الكتاب اسم اشاره هذا بيشير اليه الى شيء معين واحد مثلا محمد برضو محمد ايه ده خاص معايا فاذا كان شيء محصورا بشيء ما ما بين طرفيه فلا يخصح ان نقول عليه هذا عموم بل هو ايه خصوص معاك كده فبيقول اللفظ الدال على محصور بشخص يبقى محمد علي او عدد طيب امثله ايه كاسماء محمد وخالد وعلي وبكر واسماعيل كل دي ايه خاص وليس فيها ايه وليس فيها عموم والاشارة والعدد مليون مليار مهما كفر لكنه محصور بايه بشي ايه معين معدود يعني ليس بايه على سبيل العموم بخلاف ما اقول مثلا ايه الرجال الرجال ده ايه كوكل الرجال طيب مليون مليون رجل خاص إذا ده إيه خاص أكرم من في البيت إن وجدت مليون رجل في البيت أكرمته خاص. طيب لا تكرم إلا الأغنياء اختلف الفقهاء طيب لا تكرم ده إيه طيب بعد كده أنا أردفت إلا الأغنيات يبقى ده كده خاص ورد على إيه على عائل طيب لو أنا قلت أكرم ثلاثين رجلا في البيت يبقى ده خاص ليه خاص عشان بحد إيه معي لكن أكرم من في البيت أي حد يبقى أكرم ثلاثين رجلا ما سوى الثلاثين لا تكرم يبقى ده إيه خاص معا كده يبقى الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد امثلة له كاسماء الاعلامي اتماء الاشارة والاعداد قال تخرج بقولنا على محصور العام لان العام ايه مش محصور قال والتخصيص لغة ضد التعميم يبقى خبالك في فرق ما بين الخاص والتخصيص التخصيص ده لا يشترد ان يرد على عام يعني ايه مش شرط ان انا اقول الخاص ان ده جه خصصة شيئا ما ده مش شرط لا هو ممكن يكون أصلا ايه, إيه لفظ خاص وثان تاني هذا الكتاب محمد مش شرط ان هو يكون ايه ورد على عموم لكن التخصيص انا بقول التخصيص يبقى خصصة شيئا ايه شيئا ما ان الانسان لا في خصص ده ايه ان, الإنسان إن كل انسان لفيه هلكة وخسران ثم قال الله عز جل الا الذين امنوا وعملوا الصالحة لبقى ده تخصيص لبقى لانه ورد على عموم لانه ورد على عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروق يبقى ده عام ولا خاص طب خاص ليه في ها؟ في عام ليه للمتصر. اين صيغة العموم دي اول حاجة انا ببصها انت قلت عام ببص فين الصيغة صيغة ايه أل. يتولى المطلقات يتربصنا وكل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قرؤ والقرؤ هو الحيضة يبقى ثلاثة حيضات بعد كده المولى عز وجل يقول مثلا في آية أخرى وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّا ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ طيب يبقى تانسل أول دول إيه كل مطلقة هتجي لسد إيه في العدة ثلاث حيضات بعد كده قال إيه المطلقة بقى اللي هي حامل بأجلهن أَيَّا ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ العدة تنتهي بوضع الحمل يبقى ده خصوص ورد على إيه على عامهم يبقى خصصة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله تعالى وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ معا كده فيما ثقت السماء العشر دعامه يجي ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة يبقى ده خصص العام يبقى أن أقول الخاص لا يشترط أن يرد على عام لأ ممكن اجد جملة خاصة تدل على الخصوص لكنها لم تخصص شيئا لكن ما ينفعش اقوله على حاجة خصصة اموم ان دا ايه ان دا خاص لا دا انا بقوله ايه هو تخصيص خصص ايه اموما معا كده الكلام دا كده واضح فبقوله التخصيص لغة ضد التعميم وصلاحا اخراج بعض افراد العام او نقول قصر العام على بعض اطرافه قصر العام على بعض افراده, افراده. لكنه تخصيص مش مش تخصيص الخاص سواء خصص غيره او لا ماشي كده <تصفيق> الخاص سواء خصص غيره او لا التخصيص لابد ان ان يخصصه واضح كده الجملة اللي انا بقول ان دي خصصت كده بخاص وتخصيص في نفس الوقت صح كده <تصفيق> فالجملة التي لم تخصص شيئا اقول عليها ايه خص فقط دون ان يكون ايه تخصيصا ماذا ما دي برضو الخاص لابد له من ايه من صيغة يعني لازم يبقى في صيغة قدامي كده قول دي خاصة ايه اما التخصيص ممكن اقول على شيء خصصة بدون ايه بدون جملة يعني مثلا ايه تدمر كل شيء بامر ربها ده عام ولا خاص عام فين الصيغة كل جميل يبقى تدمر كل شيء بأمر ربها طيب هل السماء دمرت؟ هل الأرض دمرت؟ طيب أنا عرفت الكلام ده عن طريق جملة كده قلتني بخصصة هذه الآية لا أنا عرفت ده عن طريق إيه؟ الحفظ نهي أهو شايفين السماء لسه لازلت موجودة والأرض لازلت موجودة كم؟ يبقى إيه؟ يبقى ده متخصيص بيه العقل اسمع يا بخلاف بقى الخاص الخاص لا بد له من ايه من صفه يبقى كم فرقا 2 ما بين الخاص والتخصيص الاول ان الخاص هو اللفظ الدال على واحد منفرد سواء خصصه غيره ام لا واما المخصص فلا بد ان يخصص العام الثاني ان الخاص مقتص مقتصر على النص أن الخاص مكتصر فيه على النص أما المخصص قد يكون عقلا قد يكون حسا وقد يكون إيه؟ شرعا إذن مثلا العقل الله خالق كل شيء دعام ولا خاص ليه يبقى الله خالق كل شيء طيب كل شيء هل يدخل فيه ذاته طب أنا منين؟ هل مثلا المولى عز وجل طال الله خالق كل شيء إلا ذاته او إلا نفسه لا من أين عرفتها عن طريق الإيه؟ العقل واضح كده شباب نعم الحس هذا هو ما عرف عن طريق الحواسر الخمسة البصر والسمع واللمس والضوء والشم عين ده هاية معرفة هاية الباج لكن اقول ايه ان في فرق ما بين الخاص والتخصيص ده مفهوم ولا مش هفهوم انا اما عندي الابواب هاية دي تفهم واعرف ازاي بقى نزلها على الامثلة لان الامتحان هيكون كده اصلا امتحان يعني بجانب بقى التعريفات والكلام ده لا ده هو يكون الاية دي طلع لي منها كذا وطلع لي منها كذا وطلع لي منها كذا وفين بقى العموم اللي فيها وفين الخصوص هيبقى ايه يعني شبه إيه؟ عملي. مش نظري فقط معايا وده هيجي برضه في ورقه اسئله هتحلوها ان شاء الله يبقى كده ثلاث ورقات هنشوفهم ان شاء الله بس ده تاخذونه الثلاثه باذن الله يبقى قال التخصيص لغة ضد التعميم واصطلاحا اخراج بعض افراد العام والمخصص هو فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص الآن لما أقول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كروء ما الشيء الذي خصصه قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ممكن أقول الذي خصصه هو رب العالمين إبقى أنا أطلقت كده كلمة المخصص على, من؟ على الشارع المولى عز وجل او المبلغ عن رب العالمين وهو النبي والأمين صلى الله عليه وسلم صح؟ وممكن أطلق كلمة المخصص على الدليل نفسه وولاية الأحمدية التي خصصت الآية التي تقول والمطلقات يتربصن بأنفسه إبقى كلمة المخصص ممكن أطلقها على الشارع وممكن أن أطلقها على الدليل الذي خصص اللقظ العام الذي عندي كلام واضح قال والمخصص بكثري الصاد فاعلوا التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص طب ما هو المخصص احنا عرفنا المخصص المخصص هو الايه اي نعم اللفظ العام الذي ورد عليه الايه التخصيص يبقى انا كده قلت معنى الخاص قلت معنى التخصيص وفرقت ما بين المخصص والمخصص وقلت الفرق ما بين الخاص والتخصيص الكلام ده فيه اشكالات طيب يعني ايه بقى الخاص يا عبدالرزاق طيب يعني duration شما اعطيني مثالا سدال مثال ال هناك دعام والله خاص فين الخصوص اللي فيه ان انا وصلهم هؤلاء صلى الله بك هؤلاء صلى الله بك صلى الله بك ماشي خواكن اخوة اقصد الجمع المحصورين عبد المعنى ماشي طيب التخصيص معناه ايه ايه وطا تخصيص ان الله بجي يكون وراء بعد الله في نفس الدليل او دليل اخر يعني من الشرط انه يكون العام الذي يخصص تخصيصه ورد في نفس الايه استياق لا ممكن في استياق الايه اخر اللي هو اسمه ايه تخصيص انفصل طيب قلنا ما معنى ديني مثال التخصيص الكل يأكل إلا القل يدخل إلا ما الذي يتاكر أين العموم وأين التخصيص العموم في الكل مم. التخصيص طيب ده التخصيص هنا منفصل ولا متصل يعني ورد في جملة واحدة ولا أنا جبته من سياق آخر إبقى إتمه إيه متصل قال ودليل التخصيص نوعين متصل ومنفصل المتصل ما لا يستقل بنفسه يعني ذكر مع الدليل العام والعصر إن الإنسان لا في خصف إلا الذين آمنوا وعملوا صالحة يبقى ورد في نفسه مع الإيه؟ الدليل العام والمنفصل ما يستقل بنفسه كما ذكرت أنفا والمطلقات يتربصنا وولاة الأحمد ده في سياق وده في سياق ده في مكان وده في, إيه؟ في مكان ثم يبدأ يذكر ايه امثلة على المخصص المتصل والمخصص الايه المنفصل احنا قلنا المخصص المتصل هو ايه هو ما لا يستقل بنفسه بل ذكر مع العام فذكر ثلاثة امثلة لاستثناء والشرط والصفة يبدأ يذكر با ايه كل واحدة على سبيل بعض الايه التفصيل قال فمن المخصص المتصل أولا لاستثناء وهو لغة من الثاني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحب واستلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها إخراج بعض أفراد العام بإيه بإلا أو إحدى أخواتها اللي هي صيغوا لاستثناء زي ما عدا وما خلا وسوى وغير وما اشبه ذلك لكن عمده هذا الباب هي الا لقول تعالى ان الانسان لفي خسر ايوه انا اين اللقب الدال على العموم ان الانسان في خسر في كل انسان في قريه كل انسان قطري اين صيغه العموم اين صيغه العموم ان الانسان في كده اللي قال <تصفيق> الايه باستغراب يبقى ان كل انسان الذي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أين الاستثناء ما بعد إيه؟, إيه يبقى هذا الاستثناء ورد على العموم فاستثنينا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الإنسان الذي فيه هلكة وع قال فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره التخصيص بالشرط سيأتي ذكره طيب الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان هل هذا لفظ عام أو خاص ولا مش داخل معنا في المسألة أقض علينا يا أحمد من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن باليمان هل هذا عام او خاص أين عام اي من اللي هي ايه هل أحد يرفع يده ده ايه أنا sa吧 صح ايوه بادة ايه إسلوب شرق يال التخصيص الالعاب هنا صغة الامم اسلوب الايه السيط ضر ثم الياح وضح بقى المثال وضح التخصيص فيه وادة التخصيص فيه وكان معنى الاية ايه لو احنا م transportingش فيه تخصيص وبقى معنى الاية ايه بعد ورود الايه التخصيص يعني من كفر بالله من بعد ايمان من بعد ايماني من كفر بالله يبقى ده عمومه أي انسان يكفر بالله عز وجل سواء أكان مكرها او غير, غير مكره من كفر بالله من بعد إيمانه ثم استثنى من كفر في حال الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان إبدا مش دخل في العذاب العظيم لا يدخل في العذاب الإيه العظيم إبدا من كفر بالله من بعد إيمانه ده إيه له عذاب عظيم ثم استثناء بالاستثناء اللي هو أداته إلا من أكره إبا الذي يكفر في حال الإكرار وقلبه مطمئن بالإيمان لن يصيبه العذاب الألي الكلام كده واضح نعم الاستثناء عمتى متصل من المخصص المتصل الاستثناء والشرط والصفات لو هم منفصل فيأتي معا طيب ثاني كده إزاي إيه لا تعرفنا إن شاء الله في اللغة العربية هل لها معاني أخرى ولا مع... معاني أخرى قال مثلا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أين العموم وأين الخصوص ايوه أنا. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم الذين عن فروجهم غافون اللي هو ماشي معنى الايه ده على سبيل العموم ومعنى الايه على سبيل الخصوص يجب على الإنسان أن يحفظ فرجه تجاه أي أحد ثم استثنى الأزواج وهم الإيماء أو الإيه؟ ملكة أيمانه معا كده إبقى والذين هم الفروجين حافظون إلا على أزواجه إبقى ما أين صيغة العموم اسمه الموصود الذين معنى الآية يجب على الإنسان أن يحفظ فرجه ثم أباح المولى عز وجل اللي الرجل امرأته وملكت يمينه كلام بصعب طيب إبقى ده معنى الاستثناء قال شروط الاستثناء واشترطوا لصحة الاستثناء شروط منها الاستثناء عشان يكون صحيح لابد له من شروط لا بد أن تتواصر ما ينفعش أوليه عبيدي أحرار فيجي محمد يقول ليه إلا سعيدة نجو قدام القاضي سعيد يقول ليه ده شو واحد استثنى أنا لازلته عبدا الحاكم يقول ليه لا لابد أن يخرج الاستثناء من المتكلم به حقيقته ما ينتعي واحد يقول ليه كل نساء طوالق واحد يروح إليه إلا تواقمتها يبقى فاطمة ايه لا تطلق لا تطلق ليه لنا لا علاقة لنا بهذا الغير لنا علاقة بمن خرجت منه الكلمة عشان كده بقول اول شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما حقيقة يعني لا يفصل بينهما فاصل انا اقول لهم عبيد احرار الا محمدا يبقى كده ايه؟ اتصل بالمستفنى منه ايه؟ حقيقة طيب عديد احرار حدث عطاة او سعال او ما اشبه ذلك لكنني استدرجت فقلت الا سعيدا الا محمدا الا خالدة ده صح يبقى ده اتصل بالمستفنى منه ايه؟ حكما لأنه فصل بينه وبين المستفنى منه بفاصل لا يمكن دفعه إلا فاصل أو الصعال لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الإيه؟ الأشياء مفهومة شباب طال اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل بحيث لا يفصل بينهما فاصل والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاف قال كلام ده هم جدا للأحكام يعني الصليون يقررون ذلك والحنبلة مثلا أو الفقهاء يبنون على هذا لما تأتي مثلا تدرس كتاب العفق تجد أن الأحكام دي مكررة لو أن رجلا قال عبيدي أحرار ثم رجل آخر استثناء فقال إلا مثلا فلانا هل يعطق الكل ولا يعطق الكل مع هذا الرجل فقال لا بقدر الاستثناء من شروطه أن يكون متصلا بالمستثناء منه وأن يكون من متكلم واحد معايا ويبنم الأحكام على ذلك قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو ثقوت لم يصح الاستثناءه مثل ان يقول عبيب احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدة فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع يبقى له عندي عشرة جنيهات واخبر الانتحانات يا محمد واخبر المستر يا محمد فهمني ثم اقول ايه إلا جنيها لا تلزمني العشرة جنيها ليه لأنني فصلت بين المستثنى من المستثنى منه بكلام إيه؟ خارج عن المسألة حتى عند الجمهور لو كان الكلام يتعلق بالمسألة يعني يتعلق بالمسألة انا بقول له عندي عشرة جنيها فعبدالله يقول لي لا ده أنت كنت ديته اثنين جنيه بتاع فأنا متأكد من كلام ده يقول لي اه متأكد فانا قلت ايه الا, جنيه إلا مثلا جنيهين فالجمهور يقولون ايه تلزمه العشرة جنيهين لان الاستثناء كأنه المتمم للكلام فلا يجوز قطعه عن المستثنى منه كبالضبط هل يصح ان تقطع ان نبتدأ عن الخبر ان تقول زيد ثم تتكلم بكلام ثم تقول ايه قائم لا يفهم أحد أن هذا القائم خبر لمن بزيف واضح يعني واضح استبدال الجمهور فارواية عن إمام أحمد قال إيه إن كان الكلام متعلقا بالمسألة صح الاستثناءه يعني إن كنت أنا بتكلم فيه المسألة أنا بتكلم فيها أنا بقول له, له عندي عشرة جنيهات فواحد تاني قال لي لا دا أنت كنت جيدت اثنين جنيه والأسفل بنتكلم في المسألة لسه لم ننتهي منها ثم استثنيت صح الاستثناء كل نسائي طوالق فواحد قال لي لا ده فاطمه دي فما رحت لا صح الاستثناء ليه لأنه متعلق بالمساله يعني ما حدث كلام خارج عن الايه عن المساله النبي صلى الله عليه وسلم كما كل الشيخ في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فاتح مكة إن هذا بلد حرامه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعدد شجره ولا يختلق له فقال ابن عباس إلا الإذخر والإذخر نبات كان يستعمله الحداد في إشعال النار وكان يستعمله الناس على البيوت حتى لا يسقط أو لا تسقط الأمطار في البيت يعني فيه نافع للناس فابن عباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يعني لا يقدر شجره ماشي ولا يختلى خلاه ماشي لكن إلا الإيه الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إذا هنا حدث الاستثناءه وانقطع عن المستثنى منه بكلام لكن له علاقة بالمسألة المتكلم فيها الكلام واضح شباب الاغنياء في عشان كده قلت ايه يصح ولا استثناءه لا اللي لا, لا انا بقول كل شهور لابد من اتصال المستثنى بالمستثنى منه بل ان مشترط ان يكون ناوي للاستثناء قبل بدء الكلام يعني هم بيقولوا انت عشان الاستثناء يصحوا لابد ان تكون ناويا ان تستثني يا فاطمة يبقى قبل ما يقول كل نساء طوالق يقول انت فنيتك ايه انت هتستثني فاطمة صح يقول لا حديث برضو ابن عباس يضب على هذا الكلام واضح من سياق الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ناويا لان يستثني الاذخر فلما قال له ابن عباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم و... فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا واضح؟ يبقى هذا الشرط لا يصف لنا بل نقول اتصالوا بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة وإن فصل بينهم بفاصل متعلق بالمسألة المتكلمة فيها صح الاستثناء بس ما ينفعش يتكلم بقى كل نساء طوالق ويبدا يتكلم في مسائل ثانيه ثم في النهايه يستثني فيطيم او عائشه او قذيز ايما كان كلامي واضح يا شباب؟ اه كلهن طوالق اي نعم نعم لو المساله عرضت على الحاكم ابتدال يحكم بغير استثناء ثم بقى يحتاج إلى قرائل لأن يثبت ما يدعي <تصفيق> <تصفيق> يعني هو بيقول لا أنا كنت أصلا نوي أستثني لكن بعد معرفش اولا هو كل نساء طوالق الحاكم يحكم بوقوع الطلاق لكل نساء ثم يلزم هذا الرجل أن يثبت ما يدعي يأتي بشهود يأتي يبقى لابد ان ياتي بقراء تدل على ما اراده وبحث باب صيغه العموم تعديل يقول اين صيغه العموم في قول الرجل عبيد احرار إلا تعيدا عبيدي بين سوابق لكراسي اين النكب تفضل يا سيد له ها يبقى ايه كتبت ايه كانوا ورموا حطه على بعض اه حبيبي حاضر دول خطوا على بعض هي معرفة لإضافتها إلى ضمير ليس الإضافة إلى ضمير طيب يبدأ يصير في العموم هنا هي الإضافة معا كده قال وقيل يصشه الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا بحديث ابن عباس ربي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه أي لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه أي لا يحش حشيشه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم القين هو الحداد فقال إلا الاذخر وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه واضح الشرط الأول اللي هو اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما وأن حتى وإن انقطع ما بينهما لكن الكلام كان في المسألة نفسها صح لإيه الاستثناء معايا كلام واضح نعم الشرط الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه نفاش له له عندي عشرة جنيهات إلا ستة كده المستثنى أكثر من المستثنى منه يبقى لا يقصح تلزم العشرة كلها له عندي عشرة إلا سبعة لزم العشرة كله ليه لانه استثنى اكثر من المستثنى منه طب ايه الدليل على كلام دي يعني ايه الدليل على انه لابد ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه قال فلو قال له علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح الاستثناءه ولزمته العشرة كلها وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثناء أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة يبقى وقيلة الرواية الأخرى عند الحنبلة على أنه يصح استثناء أكثر من النصف ولا يلزمه إلا أربعة إلا أن لا يصح أن يستثني أكثر من النصف ده الجمهور جمهور أهل العلم حتى أن الجمهورة اختلفوا لو استثناء النصف يعني لو قال له عندي عشرة جنيهات إلا خمسة بعد أن اتفق الجمهور على أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف اختلفوا إن كان النصف والأقرب عندهم أنه يصح الاستثناء والاقرب عندنا في كل أنه يصح الاستثناء طيب نرجع هم قالوا ليه كده قالوا لأنه لو استثنى أكثر من النصف ما كان متكلما باللغة العربية كما قال الزجاج لم ترب به اللغة ولأن الشيء إذا نقص يثيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشيء لو استثنى إيه؟ يثيرا النقص له عندي عشرة جنيهات إلا جنيهين إن نقص منه شيء يسير لم يزل عنه اسمه ليه؟ باستثناء ده هذا كلام من أزجاج قال فلو استثنى أكثر لزال الاسم إذن لم يقول له عندي عشرة جنيهات إلا سبعة أين الاستثناء كانوا لم يقل فتلزمه العشرة وقال ابن جني رحمه الله لو قال له عندي مئة إلا تسعة ما كان متكلما باللغة العربية وكان عبثا من القول يبقى لا نعبأ بما استثناه لا علاقة لنا به ونلزمه بما اقره في بدء الأمر اللي هم الكام العشره وجنيهات او المئه وايه جنيه واضح استدلال الجمهور كانوا الكلام هنا هينصب على هل يصح لغه ام لا ما له مال في الشرع اللي هي ان انا متعبدون بها اللغه العربيه فهل يصح في اللغة العربيه إن صحة طبقنا عليه احكام الشريعه ان لم يصح نرزم ما اقر به اولا واضح يا سعيد نعم في اه تماما بهذا وهم الان امام القاضي بما يحكم ان كان يرى عدم صحه الاستثناء ألزمه بالعشرة كلها وإن كان يرى صحة الاستثناء الزمه بالثلاثة له عندي عشرة جنيهات إلا سبعة إذا يلزمه كام ثلاثة معاك دا فالجمهور قالوا إيه دا لم يكن متكلمان باللغة العربية ودخلات الفصاحة فإحنا بنرد ونقول يجاب عن هذا الكلام بأنه حتى وإن لم يتكلم بالفصاحة إلا أن هذا الكلام له طريق في الشرع نستطيع من خلاله أن نصححه يعني الشرع ما أهمل كلام المكلف قط أي كلام ينطق به المكلف إن استطعنا أن نصححه لذيما ما ذلك هو قال له عندي عشرة جناية إلا تسعة هو قال هذا لم يتكلم بالتصاحة لم يتكلم لم يراعي قواعد اللغة العربية إلا أن للكلام طريق للإيه؟ إلا أن للكلام طريقا في تصحيحه معايا فيلزمني أن أصحيحه متى أمكن تصحيح كلام المكلف لازمان ذلك حتى أن الإنم الشوكانية رحمه الله لما تنغل مسألة في إرشاد الفحول قال والحق أنه لا وجه للمنع لا والحق أنه لا وجه للمنع لا من جهه اللغة ولا من جهه الشرع ولا من جهة العقل وإيه الشيخ المفامين رحمه الله لما رد على جزئية أن هذا خلافة الفصيح قال وليكن وليكن خلافة الفصيح فلا يغير الحكم فلا يضر أن يكون الكلام خلافة الفصيح المهم أنه كلام له طريق في التصحيح فيلزمنا أن نصحيحه طب مع كده واضح على الدروسات ايه متى تجوز تصحيح كلام المكلف الذي منع ذلك نوت ليه هو انا كل ده قلت خلاصة شيخ خلاصه <تصفيق> ان في النهايه لما ذكرت كلام الشوكاني يبقى ده ترجيح والحق هو انه لو للمنع وأنا كل هذا أرد على كلام الإيه؟ على كلام الإيه الجمهور فإحنا بنقول إذا استطعنا أن نصحح الكلام لازمنا ذلك إذن لا يزمه إلا خلافة فقط وكونه لم يتكلم باللغة العربية أو بقواعد اللغة العربية أو بالأغلب الأعام في اللغة العربية لا يزمه أن يتكلم بالأغلب الأعام مدام الكلام صح من بعض الإيه الوجوه حتى ولو كان من اهل اللغه صحيح <تصفيق> انا احط يعني فاهم له معنى طب يكون من متكلم واحد ولا يفصل بينه وبين الاستثناء بكلام لا علاقه له بالمساله <تصفيق> هو ده الشرط الوحيد <تصفيق> فقط ولا يوجد غيره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> معنى يعني جاءتهم شرطا واحد أن يكون المتكلم باستثناء واحدا والا يفصل بينه وبين الاستثناء بكلام لا علاقه له بالمساله <متحد> أنا أسير خطوة بخطوة يقول هو إيه حقاً. يا رجل هو لما يقول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكم ثم يقول ثم يسكد أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا فعيدا ده كل كلام ده مصدع على من على واحد فقط تتعلمي يعني احنا ممكن نستنبط من الايه الاتصال بالمستثنى ان هو يكون ايه المتكلم وحده لا, لا لم يجعلها في شرط المنفرد او المتكلم احد او القرء تقر يعني مش من اقر كانما تكلم يعني الان الانسان يقول ايه له عندي 10 جنايات مثلا إلا سبعة وأنا كنت يعني حاضرا للجلسة التي حدث فيها هذا الإيه؟ النقاش وأنا على ذراية من, من له مال عند من وأنا سكت سكوت هذا يعد إقرارا لصحة الكلام المذكور فاهمني من شرط نوع يفيده بالذكر إلا يعني يعني المجاور يعني اللي جوابه اللي جنب طول عنده مثلا استثنى اي وقت لو يستثني المجاور نفس الجنس يعني هو الكلام عمام القاضي هي صح هي صح نكمل قال وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء ان كان المستثنى اكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور الا ارضعه ثم ينتقل الى مسألة اخرى اما ان, إن استثناء الكل فلا يصح على القولي ان قال له عندي عشرة جنيهات الا عشرة لم يصح بيجمع اهل العلم وهذا ذكر ابن الحاجم وغيره من الاصولية وقالوا لو استثناء الكل فهو استثناء باطل معايا ليه لانه ذكر شيئا نفى ما اقره اولا وانا لما اكرر بشيء حتى بقى ان انا استثني او ان انا انفي بالكلية لابد من دليل يبقى نعامله بما اقر به اولا قال له عندي عشرة جنيهات يبقى ننزمه بالعشرة ولو استثنى العشرة نقول له ائتنا بدليل على انك ايه اعطيته ما له لو اتى بدليل اعملناه ما في مزح هنا هنا أمر قاضي لو قال كل نساء طوالق إلا إلا كل نساء هنا يقع طلاق كل نساء ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا لا يقال ليه يقال لمن لي تكلم وإن كان يقلو على سبيل العبا هو ان كان لا يقصد يعني ما يقول إنما يقول على سبيل الايه العبث والمزاح فنلزمه بما اقرب لأن هناك أمور لا مزاح فيها ما ينفعش يجي قدام القاضي وفلان ده عندك له فلوس او له مال عندك يقول لا له عشر جنيهات الا 10 وساعتها يقوم القاضي ايه يلزمه بالعشره كلها ما كده هو متزوج من اربع كلكم طلاب إلا يقول لها خلاص طلق وقع يعني تعشوا واحدين مزحوا عمراتي يقول لها إيه إنتي طالق وقال لأقول لك لأ أنا ما صلقتك إيش مهي معناها كده رضحه ممشوكي رضحه ممشوكي رضحه. لما يقول لها إيه لا هذه الصيغة لا تصح لأنه يستثني ما ذكره أولا فلا يقول لها إيه إن ثم اراجعها بقوله ايه ااا ما بعد ايه الاستثناء لا لا يصح اذا ذكر الصفه فاستعملت بمعنى ايه كل مساء كما شاءت معنى يصح الجمله القادمه حتى لو شمل الكل الأبطلاق لا لا لا تفضل الفئدة الأولى إذا استثناء الكل فلا يصح على القولين فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لازمته العشرة كلها لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل ورفع الشيء بعد الاقرار به لا يصح لذلك إذا كان الاستثناء مستغرقا أي للكل فوضاطل بالإجماع حكاه الرازي وابن الحاجب قال ابن قدامى في روضة الناظر ولنعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل ثم اتفق العلماء على أنه إذا كان المستثناء أقل من المستثناء منه صح الاستثناء وبلد من الاتفاق واللي عشان بقى صح العبار يعني العلماء اتفقوا على ان المستثنى اذا كان اقل من المستثنى منه صح الاستثناء ان قال له عندي عشرة الا اربعة باجماع اهل العلم صح هذا الاستثناء يعني قال له عندي عشرة الا خمسة محل خلاف بين اهل العلم والاقرب الصحة ان قال له عندي عشرة إلا سبعة محل خلاف بين أهل العلم والأقرب الصحة إن قال له عندي عشرة إلا عشرة محل إجماع بين أهل العلم على أنه يلزمه ما أقر به أولا ولا عدرة بما استثناه أنا بحفظه بأري كما يقولون بس هم يفهم يكامد لو لم يفهم يبقى صعب جدا من فهم لإيه الفقه او يعني صعب جدا انت تبقى عندك ايه ملكات بها قوي ان انت تفهم بها كلام اهل العلم في الترجيحات والمسائل الايه الخلافيه سؤال بخصوص اللي انا اذا فهمت الخلاف بين اهل الاصول جيدا فهمت الخلاف بين اهل الفقه جيدا لان الخلاف هناك كان باني على هنا انا الان قلت شروط الاستثناء وانت علمت ان استثناء الاكثر لا يصح عند الجمهور فعلا بان عند الحنابلة وعند الشافعية مثلا لا يصح الايه عند الحنابلة وعند الاحناف مثلا ان الاستثناء لا يصح قول الحنابلة لا يصح روايه عند الحنابلة يصح معايا انت اذا فهمت الخلاف هنا تطبقه على خلاف الفقه يعني انت لو طبعت على طبعا من ضمن صحفي بالاطباع على خلاف الاصول الان خلاف ما بين الاصوليين الان لكن ابو لي انت انت هذا يعني وجدت مثلا قولين هنا لو عطت الى الفقه في اي مسألة متعلقة بالاستثناء ستجد القولين هنا منهم من قال لازمته العشر ومنهم من قال لا يلزمه الا اربع ان قال لو عندي عشرة الا ست يعني قال على الحنابلة يقول قولهم ايه ناه من الجمهور الحنابلة من الجمهور من من, من اذا قالت لا يعذب من الجمهور لا يعني من يتخالف لا يعذب من الجمهور هناك فرق بين الجمهور والاجماع معايا لا يعتد مثلا بايه خلاف الرواتب لا يعتد بهم لا يعتدوا بخلاف الدروز إسماعيلية لكن يعتدوا مثلا بخلاف مثلا الزيدية من الشيعة يعتدوا مثلا بخلاف ابن جريد الطبري ويعتدوا بخلاف الظاهرية وإن كان مثلا بعض أهل العلم لم يعد خلاف الظاهرية مناقضا للإجماع يعني لو أن العلماء يجمعوا على مسألة واهل الظاهر الذي يترأسهم داود ويتقيدهم ابن حز خالفوا في المسألة بعض أهل العلم لا يعدون خلاف أهل الظاهر خلاف بولوا برضو مثلا كإجماع حتى لو أن هؤلاء خالفوا لكن الأقرب أن هؤلاء من العلماء المعتبرين فلو خالفوا اعتد بخلافهم لكن دي مسألة مش, مش... مش معنا... تسكت الإجماع الإجماع أن كل العلماء قالوا بقول واحد في المساله متكلم فيه الجمهور وجدنا لو أننا عندنا 100 عالم قال منهم مثلا 90 بقول وعشر 10 قالوا بقول اخر يبقى قول الجمهور هو قول ال90 يبقى المساله لما اقول مثلا جمهور العلماء على كذا يبقى ده ليس معنى ذلك أن هذا اجماع يعني طبعا انتم ايه لا مش هنفعش كده سيلة دي سيلة بضيهية جدا انا انا قول ان احمد ده الجمهور لحسن من فيه تعجب يعني موقع ده فعل انه هو مرة يدخل مرة يدخل ايوه اصلاح بالنشوف الجمهور ازاي اخواننا منشوف الجمهور ده بالكافرة بالكافرة وفي الغالب هم ينظرون الى ائمة الاربع ان وجدوا ثلاثة منهم على قول يبقى ده قول الجمهور كذا ممكن مرة مثلا تجد قول الجمهور مالك والش ممكن تيجي قول الجمهور احمد بن حنبل وابو حنيفه والامام مالك انا يعني كده ما لا انا كده متعجب من ايه ان الاسئله المفروض تكون يعني مفهوم ايه الجمهور وايه الاجماع ماشي خلاص وصلتك اتفاهم نعم ليه بقى سؤال يقولوا بيقولوا ليه نعم الاجماع ان كل الرهماء قالوا بقول واحد هم كل الرهماء الرهماء بقول واحد لا تشوف انت تنطيقها الإجماع والجمهور إذا كان عندما يكون 100 تعلم من المئة قاله بقول واحد فاش خلافة أه لا فاش خلافة الجمهور دول يعني لو عندي 100 الأكثر منهم قاله بقول واحد يعني 60 منهم مثلا قالوا بقول واحد يبقوا سنى هذا القول ده قول الجمهور تفهمت كده ولا ايه ده كويس يعني لو في حاجه مش مفهومه اقوله يعني انا بقدر احي ممكن اتعامل مع المجموعه يعني ايه اسول ان هم مثلا ايه افهمونا مساله ما انا عمال ابني عليه عشان تفهمني وممكن في الاخر اروح انا مش فاهمين المساله دي تعملت ابني على حاجه احنا مش فاهمينها فلا حرج انت تبيح لي مشيت من اللي ترد من الذي لا توصف كذا في استثناءات كان لادله كالدروز ك يعني مثلا الشحميه كان نواصب لا يفض بخلاف هؤلاء قال الشيخ رحمه الله وهذا الشرط فيما إذا كان لاستثناء من عدد اما ان كان من صفه فيصح وينخرج الكل او الاكثر يعني موضوع انه هو لابد ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه هذا اذا كان في العدد يعني, إيه؟ يعني مثلا ايه لازم... له عندي عشرة الا سبعة الا ستة ده في العدد لكن لو في الصفة بقى اكرم من في البيت الا الاغنياء ووجدت ان كل من في البيت اغنياء خلاص يصح الاستثناء ليه؟ لان الاستثناء هنا من ايه من صفة وليس من عدد صفة اللي هي لإيه صفة الغناء ورد قال فيصحه إن خرج الكل او الأكثر مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي أين العموم وأين التخصيص أيوة أعبد الضم النوع ده ايناس ماشي ليه لان هي لو <تصفيق> و... ماشي هناك في التخصيص الأعلى في السماء في ناطعب التعميم من كل عبادي مش ليس لك عليهم سلطان وبعد المخصص أرض لو احتباعهم الغوي أجب أن تكون لك في طيب في ماشي صحة كيف هو اللي الملعب زجال يقول لي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي صيغة العموم عبادي يبقى إن كل عبد ليس لك عليه سلطان ثم استثنا رب العالمين من يتبع الإبليس من الغوي وثين هنا إن كان الاستثناء من صفة فتصح حتى لو كان أكثر الدليل على ذلك أن من اتبع ابليس أكثر ممن لم يتبعه فصح استثناء الكل أين بقى الدليل على أن من اتبع إبليس أكثر ممن لم يتبعه الدليل قوله تعالى مثلا وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين قوله تعالى وقليل من عباده قوله تعالى مثلا ولا تجد أكثرهم شاكرين يبقى كل هذه الأدلة تدل على أن أسباع إبليس أكثر ممن لم يتبعه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخضري أن النبي, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بعض جل لآدم أخرج بعث النار قال كم يا رب قال من كل ألف كم تسع مائة يعني مائة إلا واحد يعني الناجي كام واحد وأسبوعه كام تسعة وتسعين تفهمني؟ نعم من كل اسف من كل مئه من كل مئه من كل 1000 نعم عذرا من كل, كل, كل اسف فهنا دليل على ايه على ان من اتبع ابليس كان اكثر مما لم يتبعه ومع ذلك صح الاستثناء لكن انتبه هذا المثال يصح على ما فطرناه ان كان المقصود بعبادي كل عبد اللي هي العبودية العامة اللي هي عبودية القهر والسيطرة لكن إن كان المقصود بكلمة عبادي العبودية الخاصة لهم المؤمنون يبقى لا يصح هذا المثال لأن الاستثناء حينئذ يكون منقطعا يعني منقطع يعني إلا هنا بمعنى إيه لكن يبقى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لكن من اتبعك من الغويس ليه يبقى الغاون دول مش داخلين تحت كلمة ايه عبادي واصلة لو انا فسرت كلمة عبادي هنا بالعبودية العامة اللي هي يا ايها الناس وعبودوا ربكم سواء عبدوا او لم يعبدوا المثال يا صح سيبقى الغاون جزء من عباد معايا عبد الرزاق الثانية هي العبودية الخاصة ان عبادي المؤمن أجل... ده الايه الذي عبد الله عز وجل ولم يتبع ابليه يبقى مش معقولة يبقى الغوون جزء من ايه من عبادي على المعنى ده اللي هي العبودية الخاصة <تصفيق> <conservative> <يبقى> لكن عبده وكان مقاله الى الجنان كمعايا ان كانت العبودية الخاصة يبقى ده المثال ده لا يصح ليه لان الاستثناء يكون ايه منقف عنه هل هل أنتوا فيهمين أم أم إيه؟ خلاف التفسير خلاف التفسير, خلاف التفسير. ايه نعم. يعني الآن دي ممكن تتصر على مجرد نعم بالمعنيين ممكن أفصر كلمة عبادي بالعبودية العامة <تصفيق> وممكن أفصر كلمة عبادي بالعبودية الخاصة <تصفيق> لكن هنا ايه؟ لكن من التبع عن المعروض المعنى الثاني بقي هو لكن إن أنا أقول العبادي هنا معناه العبودية الخاصة اللي هم المؤمنون الذين <تصفيق> لم يتبعوا إبليه يبقى كده مش معقولة الكلمة اللي هي بعد الاستثناء اللي هي الغوون هتكون جزء من عبادة على المعنى ده ازاي التبع ربنا عز وجل ماشي ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. لو اسقطنا على المثال ده. ده يبقى معنا كلمة عبادة ايه هي العبودية العامة ان كل انسان حتى ولو لم يعبد المولى عز وجل هو عبد الله الكافر هذا الذي لم يعبد المولى عز وجل هو عبد الله لن يستطيع ان يخرج عن دائرة العبودية <تصفيق> <تصفيق> يعني لكن من اتبع الغاوين الجمله بتفهم ازاي طب انا ايه معنى بس ده <تصفيق> اللي هو لو, لو اللي على المعنى الثاني ان عبادي المؤمنين ليس عليك ليس لك عليهم سلطان معايا وانما سلطانك على الغاوين اتبعك <تصفيق> كده معنى ده ولا مشكله المعنيين صحيح هو انا بس عايز اسامح حاجه في التفسير ان كانت الايه تحتمل الوجود حملناها لكن ممكن ما تقول ايه والاوله ان نحملها على المعنى الفلاني ليه عشان ربنا عز وجل قال كذا وكذا وكذا لكن الايه دي نفسها تحتمل فاهمه صح اكرم ما في البيت الا الاغنياء يصح الكلام يصح الكلام من من الآية؟ من الشرح هذا يحتاج الى نظر يعني يحتاج للبحث الكتاب والسنه عشان تطلع بقى هل في دليل يدل على ذلك ام لا لو استثناء الكل صحني لكن لغة يصح عند اهل اللغه يصح كلام كده مفهوم قول لي بقى كده الواجهين في الآية يا مصطفى ايه نعم ايه بقى على المعنى ده ينفع استدل بيها على يصح استثناء الكل او الاكثر ان كان من صفة لا يصح المعنى الخاني بقى ماجد لو هنا قصد بها العبدالي جميلة صور اكثر أو, او كده فهنا قصد بها الكافي ايه تاني كده ان عجالي لو قنقر هنا كفاته يعني العبدالي كلها صور مسلمين او كفار ماشي ايه ده حتى ماشي يخص منها بقى الا المؤمنين او يخص اللي اللي كده كده كده <تصفيق> اي سؤال على راحتك قال ولو قلت اعطي من في البيت الا الاغنياء فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح لاستثنائه ولم يعطوا شيئا ثانياً من المخصص المتصل الشرط لحنا الحمد لله انتهينا من الاستثناء وكنا جلسنا لك الاستثناء هذه المدة فبالتأكيد ان شاء الله نجلس في الشرط أقل من ذلك بكثير من المخصص المتصل الشرط كيف يقول بدليل للأولياء؟ ليه؟ بدليل من الشرط إلا لذين أمانه عن الصلاحات الأمان لذين أمانه لو أن الناس كمهم أعمل أيها بس ده كوناً, كونا كونا مستحيل كونا مستحيل انت بتلعيد ده كونا مستحيل الله عزيزي الله أمر أمرا كونيا لأن هناك من الأباد من يضل فاهمني فمشهين خالي اشتذل به قال ثانيا من المخصص المتصل الشرق وهو لغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم ضغطة فقد جاء أشراطها أي علاماتها والمراد بالشرط هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بين الشرطية أو إحدى أخواتها يبقى المولى عز وجل إذا قال وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كِتَابَ مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرًا يبقى الرجل إن كان له عبد ورأى فيه تمتى الصلاح وطلب هذا العبد المكاتبة يعني المكاتبة يعني أنا هديك عشرة ألاف فوجب على السيد أن يقبل لأن المولى عز وجل أمر بالمكاتبة بوجود القيد اللي هو اشترطه بالشرط إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يبقى هنا تعليقوا شيء بشيء إن وجدت الخيرية في هذا العبد أمر استيدوا بمكاتبته ان طلب العبد تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما إن لم نجد فيه خيرا يبقى لا يجب على السيد ان يكاتب عبده اذا طلبه يبقى عليك شيء بشيء وجودا او عدمه انذرتني اكرمتك يبقى يحدث الاكرام بوجود الآيه؟ الزيارة ولا يحدث الاكرام بعدم وجود الآيه؟ الزيارة افهم يا شباب ثم قال وشرط مخصص سواء تقدم ام تأخر يعني يعني هو بيقولك الشرط من المخصص سواء أكان قبل العموم او بعد العموم مثال اللي هو قبل العموم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الشرط هنا جهة قبل الايه قبل العام اين العموم اين صيغة في العموم اقول لي مشكلة انتني خالص ايوه محمد ما اتسألتش المرضى ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اصلا اي ناس هفقول لسه على الكل وبعد كده سبيلهم ده العموم يبقى هنا المولى عز وجل امر بتخليتي سبيل الكفار متى انتابوا اقاموا الصلاة واتوا الايه الزكاه يبقى الشرط هنا جه قبل الحكم أتى قبل العام صح ولا بمعنى كلمه الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر هنا تقدم ولا تأخر تقدم مثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أين العموم؟ ماشي اسم الموصول وأين التخصيص؟ وهذا التخصيص بإيه؟ دي الشرط ده كده صعب كلام سهل جدا اقول يا ريك الشرط كان زي الاستثناء كده او الاستثناء كان زي الشرط يبقى معنى الشرط لغة واستلاحا وانفلة عليه والملحوظة الشرط مخصص سواء تقدم او تأخر معايا محمد طيب قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم شكلا يعد إذا آتيتمهن أجورهن أين العموم وأين الخصوص وهل هذه الآية لها متعلق بما ذكرناه أم لا أواع والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن ده العموم ده العموم اين صيغه العموم الالف جمال هم كده التخصيص هم ايه ده اتيتهم ده, ده اذا احنا بنقول اهي بان بي بي بين يعني إذا دي من أخوات إن أي نعم من أخوات إن ماشي كمي قولي بقى معنى الآية بقى والمحصانات المنمونات من قبلكم إذا تجمعونا وشهرهم يعني هو المعموم عندنا في المحصانات المنمونات وصائف من دين مختلف طيب ايه لو حصل التخفيص بقى اذا اتيتهم وجورهم ماذا يجوز للرجل ان يتزوج العفيفة من المؤمنات وعفيفة من اهل الكتاب اذا اعطاهن ايه وجورهم اللي هو الصداء لا يصح النكاح الا بوجود الايه اذا اتيتم هن وجورهم وصلت لو دي ما كنتش يبقى كنا نقول الصداق ده مستحب ممكن تعطيم صداق لو المهر يعني ممكن لا تعطيم المهر لكن عشان المولى عز وجل ربط الصحة وخصص هذا العموم بوجود هذه وإحنا قلنا شرط إيه؟ تعليق شيء بشيء وجودا او عدن ان وجد الصداق صح النكاح وإن لم يوجد الصداق لم يصح النكاح وضح شباب نعم شرط اذا اتيتمن اجورهم ده نقصر العموم يعني وقال الاسترافي شيخ العموم مكتوبه عندك انا ذكرتها مره مضي و سبعه و لا الخص طيب مثال يا احمد وإذا بربطم في الأرض فليس عليكم جناح مش هتلاقي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هل في عموم هنا؟ أين؟ أين صيغة العموم؟ ركز انا ما يهمنيش الوقت بقدر يهمني ان او جنب الدليلك يا ابني في الفهم لان فهمت دلوقتي خلاص المساله تيسير وانت بتقرا القران اصلا ممكن ايه تقف على الايه الايات دي لا دي, دي اي عامه دي وما من لم يحكم بما انزل الله ها دي عموم ولا خصوص دي فين الدليل اين صيغه العموم من يبقى انت ممكن تطالع على العموم والخصوص وانت تسير المهم ايه المساله تكون مفهوم فعلى راحتكم اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ايه الاول اين صيغه العموم ماشي عليكم جناح الاعتراض اذا فين هنا ايضا الرزاق شارف الله ليه لا يعني ليه ربهم فيه طي ايو في الله في الصلاة في ليه واذا ادردتم في الارض فليس عليكم من شنحون انت قصروا من الصلاة يعني اللي العموم هنا من الصلاة من في الاموم العموم في العموم طيب القاوله الفصل انا بضحك انا بضحك لا قول لي ليه يعني انا عايز افهم اللي جواه عايز افهم هنا ايه ده التذكير ده ماشي ازاي؟ احنا بنتكلم في ايه؟ طيب خير انت ما حضرتش برضه الامم ماشي لا انا عايز الاول بس خلاص العموم بادخل على العموم في الشرط اللي هو الخدمه العموم في الشرط انخفتم ايتكنكم الذين كفر جميل القول الخامس قولهم خامس ايوه كويس عارف ان ده التخصص التخصص في الصلاه هو الايه العموم هم سطط سطط تخصه خليكم معاين خليكم معاين الملعب تقول ايه واذا ضربتم في الارض يبقى هنا ايه اي صفر جميل ماشي كده واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح نفى اي جناح نفى اي اثل ان تكسروا من الصلاة رفع الاثل اذا كسرت اي صلاة ده كل عمومهم لان وإذا ده أسلوب الشرط فليس عليكم جناح أن نكر في سياق النك أن تكسروا من الصلاة الافتغراقية كل صلاة واضح كلام ده يبقى العموم كده واضح يبقى أن تكسروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر يعني كل ما تبق جاز لك أن تفعله جاز لك أن تكسر الصلاة إذا ضربت في الأرض وليس عليك اسم ما دمت تخاف من الذين كفروا ما دمت تخاف من الذين ايه كفر الكلام كده واضح يعني واضح الدبيل كده واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تكسروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يبقى هنا كسروا الصلاة متعلق بالخوف من الكفار الآية بتقول كده ولا بتقولش كده بتقول كده تفهم ده هنا العموم وتفهم هنا الخصوص التخصيص وتفهم أسلوب العموم وتفهم أسلوب التخصيص ثم أن الآية ليس على عمومها وكذلك الشرط هذا الشرط هذا يعني ده كان في بدء الأمر ان المولى عز وجل شرع كسر الصلاة لوجود الخوف من الذين كفروا حتى ان يعلى ابن عمية قال قلت لعمر ما لنا نقصر وقد أمنا ما خوف ما لنا نقصر وقد أمنا قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يبقى ده دليل على أن المول عز وجل قد يشترطوا لإحداث شيء شرطا ثم تأتي السنة بعدم الوجوب بعدم وجوب العمل بهذا الشرط إن السنة بيينت إيه؟ إن الشرط ده إن وجد اكسر الصلاة وإن لم نجده جاز أن تكسر الصلاة إن تحقق ما قبل الشرط اللي هو الإيه؟ السفق كلام واضح شباب؟ وحنظلة رضي الله عنه سأل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان قال قلت فأين قول تعالى ان خذتم أن يستنقم الذين كفروا ونحن آمنون قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام دا كده واضح وبعض أهل التفسير كالجر جاني وزها من الآية قال إيه وإذا ضربتوا في الأرض فليس عليكم جنائح أن تقصروا من الصلاة المعنى كده خلص معنى كده المعنى كده انتهى وإن خفتم من الذين كفروا فأقم يا محمد لهم صلاة الخوف وإذا كنت فيه طيب وإن الكافرين كانوا لكم عدو مبين قال هذه جملة اعتراضية ده جميل ده صحة لأ خلصنا من نحن نقول بها كذا لا هي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يبقى قصر الصلاة متعلق بالضرب في الأرض إن وجد الضرب في الأرض جاز لك أن تقصر الصلاة على خلاف بينها الفقهاء هل القصر واجب ولا مستحب ولا الإتمام المكروه إلى غير ذلك ثم إن خفتم من الذين كفروا فأقم محمد لهم صلاة الخوف وإذا كنت فيهم ف... ثم إن الكافرين كان لكم عدو مبين جملة اعتراضية اتفهم الوجه ده لكنه وجه ضعيف ليه؟ لأنه خلاف ما تهمه عمر بن الخطاب وابن عمر وخلاف ما كان يتهمه يعلى بن أمية من, من الآية لذلك رد عليه الكشيري والقاضي ابو بكر ابن العربي قال وفي الحمل على هذا تكلف شديد وإن أطنب الرجل يعني إذ أتى بالأدلة وصاق ما عندهم يريد الجرجان في التقدير وضرب الأمثلة وقال ابن العربي وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى ابن أمية معهما مش كده ده كلام القرطبي في الجمع الأحكام القرآن نعود الى ما نحن فيه قال المولى عز وجل اجيب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه اين العموم واين الخصوص يا ماجد اجيب دعوه الداعي اجيب دعوه الداعي اذا دعاه الداعي اذا دعاه اين الداعي بص واحده واحده انا انفك كلمه كلمه اجيبوا الامر على جعل يقول بنا يجيبوا دعوه الداعي الالف والدال يبقى اجيبوا دعوه كل داع بس امتى اذا دعا يبقى ده خصص صحيح هذا العموم باسلوب الشرط التي اداته اذا اذا دعان ما فائدته ممكن نقول من وجد من وجد وجد وجاء وجاء وجد أجيب دعوتا إذا عندي عمومان أجيب أي دعوة من أي داعي معي أجيب أي دعوة من أي داعي لكن بشرط إذا دعيت طيب قوله تعالى وَلَّا يَيْسْنَ من الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنْ والآية هي مش نكتب عليها حاجة أصلاً. والله علي انت والله واللاقي يأسنا من المحيض من نسائكم ان رتبتم فعدتهم اين العموم اين الخصوص كلام ده يتفهم ماش تفهم كان ده يتفهم عشان الامثلة ال... ها يعني شوك كده عشان لو ان معترضا اعترض فليعترض ولن نلاقي دي صيغه العموم صح الكلام ده يا صح ماشي انا افتكركم لا معنى الايه بقى الاول على سبيل العموم والذي ليس خلاص يعني عندي التخصيص بايه ان اني هو كمان كان بيشرح لي الباسه لا لو انت عندك اشكال في معنى الايه قول لي اللي الآية اللي الآية ايه الايه معناها ايه في النقطه التي كانت طحيض ثم انقطع عنها دم الحيض فايست في فيجب عليها ان في تتربص شفتوا في حاجه ثانيه بتنزل تصفي حاجه, تازل تازل حاجة تازل تازل. ان ركبتهم ان حدث اي شك وخلاص الدم انقطع لا يوجد شيئا تانية تنزل ساعدت هنا ثلاثة أشهر كده يبقى المرأة التي انقطع عنها الدم وتربصت بنفسها ولم ينزل عليها دم الحيض مرة ثانية بعد التربص حينئذ عداتها تكون كم ثلاثة أشهر لو, في مع... لو أنا بطرح الآية وفي كلمات كاما مش مفهومة أقول لي الكلمات دي لكن ال... الواجب عليك أن تخرج دليل العموم وما ورد عليه من تقصيص وصيغته هذا وصيغه تلك يبقى معنى اي من من هنا معنى الايه ايه والله يا اسنا من المحيض من نسائكم ارتبتهم فعدهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض نعم اللي هو ماشي قال ثالثا الصفه لو ايه ارتبتم مش موجود تعرف في الحيض ان شاء الله طيب حاجه اللي لو ان دم الحيض انقطع من غير سبب لكانت المرأة المراه كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 9 اشهر وهذه المراه الايه 9 اشهر و3 اشهر يعني تنتظر سنه كامله ان كان لغير سبب ايه معروف <تصفيق> لسه نعم كان وغير السبب المعروف لو لا قضاء عمر ما حكمنا بهذا لولا قضاء عمر ما حكمنا بهذا لكن أنه ورد عن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر فحكمنا بهذا طيب الحالة الحال الثانية إن انقطع دم الحيض بسبب كما يقول الطداء المرأة إذا تناولت أقراصا او تناولت حبوبا قد ينقطع عنها دم الحيض فهنا علمنا الايه السبب فهي انقطعت عن تناول هذه الحبوب ولم يأتيها الدم زالت السبب ولم ينزل الدم فايضا الاقرب فيها انها تجلس سنة كما قضى عمر رضي الله عزيز المثالة اللي سبقى فيها تفصيلات تانية واضح كده قال ثالثا الصفة لا يقصد الصفة عند النحويين بل هو يقول وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال هنا لا يقصد النعت لو عند النحويين لا يقصد أي وصف ورد على العام سواء كان هذا الوصف على سبيل النعف او على سبيل الحال او على سبيل البدل وكما يقول إمام الشوكاني رحمه الله الصفة المعنوية هي المقصودة هنا لا مجرد النعت المذكور في علم النحو الصفة المعنوية أي صفة علقت بهذا العام هي المقصودة في هذا البحث لا مجرد النعت المذكور في علم النحو معايا أنتوا خلصتوا خلاص أحد صائم فيرفع يده كلكم مفطرون لا خير قال اصيغه دو هي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام النعت او بدلا او حال مثال النعت قال تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات المولى عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات هنا المولى عز يقول الذي لا يمتلك مهرا يستطيع به أن يتزوج امرأة حرة ومرأة ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يبقى إن لم يمتلك مهرا يتزوج حرة جاز أن يتزوج آمة بشرط أن تكون مؤمنة فين بقى العموم هنا وفين الخصوص وفين الصيغة بتاعت التخصيص وصيغة العموم أيوة ومن لم يتطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ماشي هو هنا ماشي الجماعه التفسير المؤمنات بقى يبقى هنا لولا ان الله عز وجل ذكر المؤمنات لجاز ان يتزوج الامه الكافره لكن لما ربط الفتات هنا بصفه الايمان يبقى لا يجوز له أن يتزوج الأمة غير المؤمنة بل ولا يجوز له أصلاة أن يتزوج أمة إلا إذا عاجز عن نهر الحرة ليه؟ لأن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ينكح أي محصنة لكن المؤمنة فجازلت لك فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم هنا الايه هنا الاضافه اهي على سبيل العموم ثم وصفها بالايه بالائمه ماشي كده طيب ايوه اكرم الطلبه المجتهدين نعم هنا لا انت قلت لما كده أنا قلت المحصنة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة ثم وصفها بالإيمان المحصنات المؤمنات تفهمني وهذه الآية مخصصة هذه الآية خصصة ليه لأن الجاز للراجل أن ينكح المرأة المحصنة من إيه من أهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أيها أكرم الطلبة المجتهدين اكرم الطلاب كل الطلاب سواء الذين ورد ادخل وصف الايه الاجتهاد يبقى فصار الاكرام خاصا لمن بالمجتهد قال ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اين العموم واين الخصوص قال ولله على الناس على كل رجل مكلف حج البيت ثم قال من وهذا ايه بدل يبقى من استطاع عليه السبيل يبقى خص وجوب الحج على المستطيع دون غير المستطيع معي احمد تأكد طيب اكرم الصلبة من اجتهد منهم أين دهام اين صيغه العموم؟ فقط لا نعم هم يبقى صار الاكرام خاصا بمن اجتهد صح الكلام ده ولا فاهم ومثاله الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مين ما اتلاش النهارده استنى يا عم بص اين العموم أي العموم اين صيغه العموم ليس الشرط ماشي ان هو متعمدا بحال بحال يبقى هذا العذاب الالم اللي هو جهنم خالدا فيها ان ما يكون لمن قتل المؤمن متعمدا لا على سبيل الخطأ كانت أظنه سهلا ميسور بهذا نكون قد انتهينا من المخصص المتصل ثم المخصص المنفصل أظنه سهلا ميسورا قال المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء الحس الحس ولا والعقل والشرع يبقى هو جولي المخصص المنفصل اللي هو ما جاش في سياق العام طيب الحس ده جيه في السياق العام العقل طيب الشرع ما جاش في سياق العام لكن جيه نص في مكان تاني ماش كده قال ومثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها يبقى العموم هنا كل شيء ثم استثنينا السماوات والأرض بدلالة الشف واضحة يجبى إليه ثمرات كل شيء أي شيء يجبى إليه نعم علي علي ثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء لا مرهنية. إلى أي مكان الحرص مش كده طيب بس الحس بيقول ايه المشاهده اهي نبته الحرم ما تلاقيش كل حاجه يبقى المقصود هنا ايه ليس المقصود كل صنب على سبيل الايه العموم يبقى ده خصص بالايه بالحس ولا لا طيب ايوه يا يعني ممكن قدام من انا انا بعتقد فيها رسم امم اللي تخصاكم بتحس ولا لا ما ينفعش بمعنى, بمعنى. بمعنى أعطيني مثالة كل شيء في البيت مثلا في لازم كل شيء في البيت يعني مثلاً. لا. لما أقول مثلا عندي كل شيء ماشي كده يعني في البيت ما بيت من بيوت المسلمين او ما بيت من بيوت الأرض كلها حوى كل شيء يبقى هنا انا, أنا علمته عن طريق الايه انا ما بيتك لكن علمته هنا عن طريق العقل معايا طيب انه الله عز وجل يقول اوتيت من كل شيء من هذه المراه بالقيل طيب بس الحس هنا دل على ايه على ان كل ليس على العموم بدلاله انا لم تؤت ما في يد سليمان وهي كانت في عهد من سليمان تممنانا الايه ايه ووتيت من كل شيء يحوزه امثالها من ذوي الحكم والسلطان ده طالع عايزين موضوع عنه طبعا هي لفظ عام لكنها خصصت بالحرف ثاني عبد الرزاق قال يبقى ده مثال التخصيص بالحرف ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالك كل شيء فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة إذن الله خالق كل شيء العقل يدل على أن ذات المولى عز وجل لا تدخل في هذا العموم ساهمين يا شباب إن شاء الله لن أقوم إلا بعد الانتهاء من الخاص حتى لو أذن المغرب عشانا أريدك حقها كواد في إيش سر مش معنى ما يعني أعطيته يعني كمية كبيرة أن أنا إيه خلصت بقى لا بعض أهل العلم قال الذي خصص بالعقل والحث ليس من العام المخصوص أموال إيه قال من العام الذي أريد به التخصيص أفهمها دي بقى قال وذا قول الزركشي في البحر المحيط ده كلام الزركشي قال ايه قال ان الان لما الله عز يقول الله خالق كل شيء اصالة والمولى عز وجل يذكر ذلك لا يريد ان يرد عليه تخصيصا وهو يعني يقول هذا الكلام لا يقصد ان ذاته اصالة داخله حتى تقول هي خرجت بدلالة العقل كذلك تدمر كل شيء بأمر ربها وهذا الكلام يذكر هو لا يريد أن كل على تبيل العموم بل هو يذكرها ويريد بها الخصوص يبقى عام أريد به الخصوص يبقى لا يحتاج إلى شيء يخصصه لأنه بمجرد ذكره هو مخصص ثاني العام المخصوص عموه كان مرادا ثم استثني منه بعض هذا العموم فيما ثقت السماء العشر هذا العموم هو مراد من أول الأمر لكن بعد ذلك استثناء النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا العموم فقال ليس فيما دون خمسة أوسق يعني إحنا أحمد كنا محتاجين ليس فيما دون خمسة أوسق سبقا عشان نقول اللفظ ده ايه خصص لو لم يأتي ليس في مدونة خمسة اوسق سبقة كنتان هقول ايه فيما سقط السماء العشر اي شي يخرج فيه العشر اي شي يخرج واي شيء تسقيه الايه الثماء فانا عشان عرفت الحكم الشرعي ان النبي صلى الله عليه ليس في مدونة خمسة اوسق لكن هنا لا أصلاة المولى عز وجل لم يذكر ذاته في الآية حتى أريد أن, إيه؟ أن أخصصها من كل شيء لا ده المولى عز وجل يقول الله خالق كل شيء أراد بهذا العموم الخصوص يبقى لا نحتاج إلى أن نستثني ذاته من الآية لما قال وغطيت من كل شيء هو عام يراد به الخصوص يعني لا نحتاج إلى أن نقول إيه فبدلالة ما في يبي سليمان عليه السلام تكون كل ليست للأموم إنما هي للخصوص لا نحتاج إلى هذا وصل كده كلام واضح إبدا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص العام المخصوص عمومه مراد من أول الأمر لذلك احتجنا إلى شيء يخصص أما العام الذي أريد بها خصوص عمومه لم يراد من أول الأمر لذلك لن نحتاج إلى ما يخصصه الفرق ده واضح سهل ميصور يسير نعم الفرق الثاني أن العام المخصوص لا يقبح الاستثناء منه يعني لا يقبح لو استثنيت من العام المخصوص هذا لم يكون الأسلوب ركيكا بل سيكون أسلوبا منضبطا انضباطا كاملا إذا قلت هو ان إن الإنسان لا في خط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا استثنيت من العام صح ولا هل في ذلك كبح أو ركاكة أو أسلوب يعني ليس فصيحا بخلاف ما لو قلت الله خالق كل شيء إلا ذاته إيه دي معايا وأوتيت من كل شيء إلا شيئا كذا وكذا لأ إبنى ده الفرق الثاني أن العامة المخصوصة لا يقبح الاستثناء منه لكن العامة الذي أريد به الخصوص يقبح الاستثناء منه طبعا ده سآل الفرق بين عشان كيف يجيب في الانتحان أدام بقول هيجي بقى مش هيجي عطول معا كده بس إذن تفهم إبقى الآن أنا ذكرت الفرق ما بين الخاص والمخصص وما بين العام المخصوص والعام الذي يريد بها الخصوص تمام قال ومن العلماء ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرابا عند المتكلم لم يكن مرابا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص ايوه واحد مثلا بتاع دعوه للنزيل ده نزوره ونسوي مساله في الاحكام والاقضيه لا يعمل بهذا اصلاك لا يعمل الا بما طرح ما ينفعش ان انيتك انك كذا او كنت اقصد كذا او لم اكن اقصد كده ما انساشوا ليه فاطمه طائقون. بس والله انا كنت اقصد هي زينب مش فاطمه لا. القصد هذا يحتاج الى قرينه ان اثبتها فبيها ونعمت وان لم يثبتها فالحكم على ما قاله معايا وال المساله هذه امام الحاكم لا يحكم الا بما هو منصوص عليه يعني فقال لي والله ده يشكله غالبا يعني وفعله مع الحق التاني كده يا جبان حيث يتكلم بقلب قوي كده فما حكم له ازاي لا لو حكم لهذا ال الذي يظنه صاحب قلب رحيم يحاسب وامال مولى عز وجل لاننا لا نحكم الا بالظاهر والله يتولى السرائر قال واما التخصيص بالشرع فإن الكتابة والسنة يخصصوا كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياد فهذه ثمانية وأقفان التخصيص بالشارع زي ما قلت كده هذا المخصص ورد في دليل آخر لأنه تخصيص إيه؟ منفصل والتخصيص اللي أنا أتكلم فيه الآن اللي هو الشارع يعني نص عندي في الكتاب خصص بقول اللي النبي صحيح صح. إذا ده تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالسنه واحده, واحدة هو قال فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثله بمثلهما وبالاجماع والقياس يخصص الكتاب ب ويخصص الكتاب ب ويخصص الكتاب, بي ويخصص الكتاب بي وتخصص السنه ب وتخصص السنه بي وتخصص السنه وتخصص السنه فهذه ثمانيه أقسام لا بد لا يجب على من يتكلم في علم الأصول أن يأتي على كل قاعدة بمثال لكنه يجب عليه أن يبرهن أن يبرهن على صحة القاعدة يعني تخصيص الكتاب بالإجماع ماشي القاعدة ايه أن الكتاب ورد أنه يخصصه بما سوى الإيه؟ الإجماع وأن الإجماع هذا حق لا تجتمع الأمة على ضلاله فلا حرج أن يأتي نص عام في كتاب المولى على وجل والإجماع يخصصه طبعا مولانا يدينا مثال الآن ما فيش مثال خلاص لا يلزم إنما هو يطرح القاعدة لعل عالما بعد ذلك يستطيع أن يستنبط لهذه القاعدة مثالا فلو وجد المثال لوجب اعمال القاعدة يا احمد طيب قال مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة كروء خصة بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها هنا المولى عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن وكل مطلقه عدتها ثلاثه حيضات سواء كان مدخولا به بها او لا المراه التي طلقت وكان مدخولا بها عدتها ك طيب لم يكن مدخولا بها ثلاث حيضة ليه اللفظ عام ثم نجد أن المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمثهن ما في دخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يبقى خصص هذا العموم بأن المرأة المطلقة الغير مدخول بها ليس عليها عدة إيما ده الكتاب خصص بالإيه بالكتاب صعبة دي أيضا المولى عز وجل يقول ولا تنكيح المشركات أين العموم يا محمد ولا أين, ال... أين الصيغة الاستغرقيبة هنا نهى عن النكاح أي مشركة ثم قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب طب هم الذين أوتوا الكتاب دم إيه هم مشركين أصلا مشركات مع كده يبقى داع عموم خصصة بالإيه بآية برضو يبقى كتاب خصصة بإيه بكتاب كلام بصعب قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث يصيكم الله في أولادكم نذكر مثل حظ الأنسيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى غير ذات قال خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم النسوم طيب معيني الآية بتقول إيه؟ يوصيكم الله في أولابكم لذكر مثل حظ الأنسين دون تقييد يبا سواء كان الابن ده كافر او مسلم الكل سيرث ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة يبقى لو أن والدا مات وكان له ابن كافر كافر لا يرث ليه لأن اختلاف الدين مانع من موانع الارث يبقى ده كتاب خصص بايه بفنه صح كده ايه ده المعمول ده بمعنى ايه اينا معموله بموانع الف اينا اختلاف الدين معمول به يجي شخصان واحد مسلم وواحد زرادشتي يغلطوا على ماشي ترد الفلوس اللي خدتها قول تعالى حرمت عليكم الميتة دعام ولا خاص في كل ميت سواء كانت ميته بحر او ميته بر ذ ميت في البر او في الايه في البحر ثم وجدنا ان نبيته كما يقول في البحر هو الطهور مائه الحل ميتته كي خصص هذا الايه العموم بان حرمت عليكم الميتة اي ميتة الايه البر دون ميته في البحر أيضا المولى عز وجل يقول والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله إذن هنا والسارك والسارقة وكل سارق وكل سارقة يجب أن تقطع الايه؟ الأيدي لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ربع دينار إذا انترق أقل من ربع دينار هو حوالي مئات جنيه يبقى ايه لا تقطع يده يبقى ده كتاب خصص بيه بسنة أحمد <تصفيق> قال الحفن. نعم يعظر نعم كل معصية ليس فيها حد ولا كثارة ففيها تعجيره يعني اي معصية عندي المولى عز وجل لم ينص فيها على حد الزاني مثلا لو كان محصنا ده ايه الراجب لو كان غير محصن دي علي ايه علي اخوانا الجلد وتغريب عين معايا كده فهنا هذه المعصية فيها ايه فيها, كف... فيها حده فبالتي في يأتي مراتاهم في ضبورها عليه ايه ايه معذرتها التي يأتي مراتاهم ايه حائب علي ايه دينار او نصف دينار ايبا دي معصية دي فيها ايه كفار وكل معصية ليس فيها حد ولا كفار ففيها تعذير إذا انفعل معصية ما فاش لا حد ولا كفار جاز للإمام أن يعذره وجاز التعذير بالقتل حتى لو كان هذا التعذير بأن يقتله جاز ذلك عند الله بإهلاء شرب الخمر ما شاء أولا مال. برضو خلص الخاص برحب ويبقى شرب الخمر وشرب بالخمر طب في ما هو هل الخمر له حد ام لا محل خلاف بين اهل العلم الذي يق... لا رفض दारوش طب انا ممكن اقول حاجه يعني من باب الادب اذا كانت المسألة محل خلاف فلا تطرح رايه بين يدي ليه لان محل خلاف هذا أنني أقول مثلا بأن الخمر له حد خلاص أنا دا رأيي في المسألة يبقى الإشكال اللي أنت بتوريده مش موجود عندي يبقى لا الزمن الإسابة عليه لكن فينا الحد الأقرب فيه أنه ليس فيه حد منصوص وإلا ما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد في الحد الى ثمانين جلدة مع كده السؤال بقى فين لا ممكن يزيد الحاكم في الحد إلى مئة جد إن وجد أن الأمة قد ابتليت بذلك وأن الباقي لن يرتدع إلا بفعل ذلك ان كلنا بأن الخمر ليس له حد لأنه لو كان له حد ما يجاز لأحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه مش كده <تصفيق> نعم دي دي؟ ايه دي تعذير بالزاي <تصفيق> بالزاي تعذير <تصفيق> <بالزين تصفيق> يعني الايه <اللي> اينا <تصفيق> عذر يعذر تعزيرا عذر عذر يعذر تعزيرا طيب قالوا مثال تخصيص الكتابي بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شوداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هنا قال ايه والذين يرمون المحصنات اي انسان يرمي اي عفيفة لو حد القبر يكون عليه كام ثمانين جلدة ان لم ياتوا بأربعة شوداء صح فالشيخ يقول هذا العموم خص بالاجماعي على أن الرقيق القاضف لو أن عدا قاضف فلا يجلد ثمانين إنما يجلد أربعين إن لم يأتي طبعا بأربعة إيه شو قال خص بالإجماع على أن الرقيق القاضف يجلد أربعين هكذا مثلا كثير من الأصوليين والأقرب أن المسألة تم حل خلاف بعض أهل العلم ومذهبوا إذن مستوود وعمر ابن عبد العديد وقبيصة ابن ذؤيد وابي بكر ابن محمد والاوزعيد قالوا يجلد العبد القاضح كما يجلد الحر القاضح ثمانين جلدة طيب هؤلاء خالفة كيف يكون هناك اجماع وصل كده وصل كده انا بكلم على نقطة بالاجماع يستدل بما يستدل به المهم ان المثال فاش ايه حتى لو قلنا بقى القول الراجح ان العرب ده هيجدد اربعين لكن المثال ايه يبقى ان امثل بها تحت قعبة ايه تخصيص الكتاب بالاجماع ده لنا ارمي اليه ماش كده يبقى هؤلاء العلماء خالفوا يبقى المثالة ما فيها اجماع اللي قالوا بقى هو يجدد اربعين قالوا ليه قالوا لان لي الله عز وجل قال فاذا احصننا فان اتينا بفاخشة فعليهن مصف ما على المحصنات من العذاب الآمة عليها النصف فقاس العبد على الآمة في التنصيف في الحدوث يبقى لو أن عبدا زنى وكان غير محصن يبقى ده يجلب خمسين ويغرب نصف سنة ده وجهة الاستدلاع فالشاد مكالمي أن هذا المثال لا يصحه تحت قاعدة تقصيص الكتابة بالإجماع نعم يرجى لأن الرجمة لا ينصر الانشو كان رحمه الله ضرب مثالا تحت هذه القاعدة بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله طيب هنا واجب على كل أن يسعوا قال الصيرفي وأجمع على أنه لا جمعة على عبد ولا مرأة إيبا ده تخصيص الكتاب بالإيه بالإجماع على كده قال الشيخ رحمه الله هكذا مثل كثير من الأصوليين طبعا على مثال إيه والذين يرمون المحصنات وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما انتهينا لسه ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة أي زاني وأي زانية تجلد مئة جلدة إن كانت غير محصنة ونبي صلى قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام يبقى السنة أتت بحكم إيه زائد. اللي هو الايه التغريب طب بس ده مش, مش المقصود يعني المقصود من المثال ايه قال خص بقياة العبد الزاني على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور وإلى المثال ايضا محل خلاف بين اهل العبد لكن لو قلنا بان الراجح هو جواز القياة يبقى فعلة الكتاب خصص بالايه بالقياة أي سؤال قال ومثال تخصيصي السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذ هنا قال إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى دي غائية صح وليس التعليلية الفرق ما بين حتى الغائية وحتى التعليلية ان حتى الغائية بيكون معناها إيه؟ إيه لا التعليلية بيكون معناها إلا معاها إزاي؟ إذا أمرت أن يقاتل الناس حتى إيه لا أن يشهدوا أن لا إله إله لله وأن محمد رسول الله لكن هنا المولى عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى حتى يؤطوا الجز يتعيب وهم صاغرون يبقى ما قالش إيه لازم نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لو طاقوا على أن يعطوا الجزية نقبل منهم الجزية ونقف عنهم يبقى ده تخصيص السنة بالكتاب سهلة دي صح أين العجيز انتو بس دي ده امثله ودي له امثله القاعده صحيحه ي يصح ان نخصص الكتابه بالسنه ويصح ان نخصص السنه بالكتاب يبقى لو مثلا هتختلف انا ايوه طبعا ان خصصها بالايه طب جميل هو فين هنا هل قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الاخر ده عام ولا خاص نعم اين الامور اللي... كمل كمل الايه ولا يخرون هو قاتلو الذين يؤمنون ده عام وامرؤن قاتل الناس عام ماشي انا مالي علاقه بهم كلاهما كفره انا بتكلم حتى يشدوا لا اله الا الله يبقى هنا ايه؟ اه ده الشهد قال هنا ايه؟ اننا يجب علينا ان نقاتل حتى ايه؟ يقولوا لا الى الله محمد رسول الله ماشي كده؟ ونقاتل كل ايه؟ الناس حتى يفعلوا هذه الايه؟ الفعل هنا قال ايه؟ قاتل برضو كل الذين لا يأمنون بالله ولا باليوم والاخر لكن الى حد معين يبقى الى غاية ايه؟ يعطوا الاجب وليست لكل الناس لأهل الكتاب الله عز وجل أقولها ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب أما هناك إيه الناس تشمل الذين أوتوا الكتاب وغير الذين أوتوا الكتاب فهمني يعني أبص على عنوم فين وخصوص فين بس وإن كان الراجح جوازه أخذ الجزية من كل مشرح سواء كان من أهل الكتاب او من غير أهل الكتاب طيب معروف الدليل ليه تعرفوه في منارة السبيل إن شاء الله نعم طيب ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما فقط في السماء العشر دعان ولا مش عان طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوطق صدقة دعان والله خاص يبقى أول أيهما ورد على الآخر الخاص ورد على العام فخصص العام به معا كده يبقى لا تجب الزكاة إلا إذا خرج أكثر من خمسة أو سقل وكان يكال فحينئذ تجب الزكاة قال ومثال تخصيص السنة بالإجماع ولم أجد له مثالا لكن ممكن الممكن أن لهذا لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن لا تنكح البكر أي بكر لا يجوز أن تزوج حتى يستأذنها أبوها معا كده ثم أجمع العلماء على جوازي إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان إذا البكر إن كانت صغيرة جاذة أن يزوجها والدها بدون أن يستأذنها مع كده يبدأ كده سنة خصوصة بالإيه بالإجمال نعم اللي هي لم تكلف بعد لم تكلف بعد يعني لم يظهر شعر العانة في الخشن ولا وصلت إلى سنة خمس عشرة سنة ولم تحب ولم تحمل ولم ينزل منها مني قال مثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام خص بالقياس العب على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور نكمل بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر الجلد و وتغريبه ايه ها. عام ثم العبد احنا قلنا بقى قاتو على الامه في تصنيف العباد يبقى عليه جلد 50 والاقرب انه يغرب نصف سنه ها. هنا في تصنيف السنن الكتاب العام هنا كانت امرته ان وقاتل الناس ده العام امم حضرتك لا امرت ان نقاتل الناس دع عام انا مش عارف مش كده الناس ما فيهوش تخصيص الناس هنا امرت ان اقاتلهم ليه او لغايه امتى الى ان يشبه لي الله صح كده طيب هنا الموضع ده قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيدهم صاغرون يبقى لم يجعلها الى ان يشهدوا بل خصص هذا بالايه بإعطاء الجزية وخصص الناس بالذين قوتوا الكتاب يبقى انت تقاتل ما سوى اهل الكتاب الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما سوى اه الكتاب طب اهل الكتاب هنقاتلهم الى ان يعطوا الجزية او ان يشهدوا ان لا اله الا الله مش كده واضحة شبابا ولا مش واضحة والاقرب جوازه اخذ الجزية من كل مشبك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي هجر وليس باهل كتاب يوم الثلاثاء ان شاء سؤال كلام كده كلا افهم ماذا؟ ها؟ صارت فيه؟ يعني تفتلك المشروعات أكثر في العقل مال يعني, يعني, يعني, يعني, يعني هنا يعني أفضل مشهر بطموتي بطموتي ماذا؟ ا عندي امران الأمر الأل ما علقةت هذا المثال بالتخصيص بالحس او العقس ثم هنا نقول في ولا تكريف ياتكم على البغي إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة للدنيا أن هذا كقولي تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماحهم أن تكسروا من الصلاة إن خفتم هذا خرج مخرج الغالب وهذا خرج مخرج الغالب معي فحتى وإن لم يردنا تحصنا لا يجوز إكراههن على الزنا حتى وإن لم ترد الأمة العفة فلا يجوز أن تكرها على الزنا إن ااا شرعنا 40 تحصنا خرج مخرج الغالب وان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى ولنلئ في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن معا كده لا اطعمش معا حرمك عليكم مهاتكم وبناتكم واخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الاخي وبنات الاختي وامهاتكم التي ارضى عنكم واخواتكم من الرباع وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم لو انا تزوجت مرأة معها بنت فالمولى عز وجل بيقول لي بمجرد دخولك على المرأة هذه البنت تحرم عليك حرمة مؤبدة لكن هو قال ايه وَلَقْ فِي حُجُورِكُمْ يعني معا شخص انها تربى معك في حجرك في بيت لكن هذا انها لم تربى في حجري هل لا تحرم عليه لا تحرم عليه ايضا وانما ذكر رب العالمين ان غالبا بنت الزوجة تربى مع زوجي الام يعني كده اذا خرج مخرج الاغالب اي سؤال الموعد القادمة